ثم إن ربك للذين عملوا الصّور أبجاهلة بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ جَزَاهُ خَيْرًا وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وأتيناه في الدنيا حسناته وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن تتبع من لا تأبراهيم حنيفا أن تتبع من لا تأبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَقْتَلِكُونَ أَدْعُو إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُوهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَد وَإِنْ عَاقِبَةٌ فَعَاقِبُوا بِمَثْلِ مَا عُوقِبَتُوا بِهِ وَلَئِنَّ صَبَرَتُمْ لَهُ وَقِيرٌ لِلصَّابِرِينَ وَصَبِرْ وَمَا صَبَرْكَ إلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوْفِ ضِيْقًا مِمَّا يَمْكُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ